الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد ما زلنا مع الاستثناء ومع قول المصنف رحمه الله ويستثنى بغير وسوى خافضتين معربين بإعراب الاسم الذي بعد إلا وبخلا وعدا وحاشا نواصب أو خوافض وبما خلا وبما عدا وليس ولا يكون نواصب إذن قال ويستثنى بغير وسوى خافضين معربين بإعراب الاسم الذي بعد إلا ذكر في هذه الجمله ذكر في هذه الجمله الاولى احكام الاستثناء بغير وسوى فقال وبغير وسوى أي ويستثنى بغير يستثنى بغير ويستثنى بسوى وهما اسمان باتفاق غير وسوى. قال ويستثنى بغير وسوى خافضين معربين بإعراب الاسم الذي قبل إلا خافضين أي خافضين للاسم الذي بعدهما معنى قوله خافضين أي هما يخفضان الاسم الذي بعدهما على انه مضاف اليه على انه مضاف اليه تقول قام القوم غير زيد وسوى زيد قام القوم سوى زيد وقام القوم غير زيد فزيد مضاف اليه مجرور وجره الكسر الظاهر على اخره والذي جره هو غير اضافه غير له وكذا سوا ولهذا قال المصنف وبغير وسوا أي يستثنى بغير وسوا حافظين للاسم الذي بعدهما إذا هذا اسلوب استثناء غير أن المستثنى منه عفوا غير ان المستثنى يكون مجرورا بالإضافة لا يصاب على الاستثناء ولا يكون له حكم البدليه إنما له حكم واحد وهو الجر بالإضافة واضح اذا اين المستثنى زيت في المثالين اين المستثنى منه القوم واضح. نلاحظ أن المستثناء وهو الزيد يكون دائما مضافا إليه سواء كان الاستثناء متصلا منقطعا لا يهم تقول؟, تقول قام القوم غير فرص وقام القوم سوى فرس فيبقى كذلك الحكم واحد سواء كان متصلا آه عفواً سواء كان موجبا أم ناقصا تقول ما قام القوم غير زيد غير فرس وما قام القوم غير زيد غير فرس وغير زيد غير فرس اذا فزيد دائما يكون مجرورا بالاضافه هذا حكم من حكم المستثنى يكون دائما مضافا إليه في ماذا إذا كان الاستثناء بالاسمين المعروفين غير وسوى الى هنا كلام المصنف ثم قال معربين باعراب الاسم الذي قبل الا إذن بين عفوا بعد الا بين في الجمله الاولى الى قوله خافضين حكم المستثنى حكم المستثنى وبقوله معربين اعراب الاسم الذي بعد الا حكم غير وسوى نعرب المثال الاول قام القوم غير زيد قام فعل ماض مبني على الفتح القوم فاعل زيد مضاف اليه مجرور وذره كسر الظاهر على كيف نعرب غير وكيف نعرب سوى هنا بين المصنف رحمه الله حكم غير وحكم زي وحكم سوى في الاعراب فقال معربين أي يعربان غير وسوى يعربان إعرابا ماذا؟ الاسم الذي بعد إلا ما الاسم الذي يأتي بعد إلا؟ هو المستثنى إذا لاحظوا جيدا هل توجد إلا في هذا المثال؟ ما قام القوم غير زيد قام القوم غير زيد لا توجد إلا لكن قصد المصنف رحمه الله أن إعراب غير وإعراب سوى هو إعراب الاسم الذي يأتي بعد إلا لو كانت إلا بدلا غير لو كانت إلا بدلا غير فلو استثنينا بإلا زيد من القوم فقلنا قام القوم إلا إلا زيد إلا زيدا فهنا زيد له حكم مضى من قبل هذا الحكم هو حكم غير لو كانت بدلا إلا لو استثنينا بغير فإن إعراب غير هو إعراب الإسم الذي يأتي بعد إلا أو إعراب المستثنى باختصام وأبحث إذن إعراب غير وإعراب سيوان هو إعراب الإسم الذي يأتي بعد إلا أو هو إعراب المستثنى فنقول قام القوم غير زيد ماذا الإعراب بقينا في غير قال المصنف اعراب غير هو اعراب زيد بعد الا في هذا المثال نقول قام القوم الا زيدا ما حكم زيد كما مضى حسب ما مضى كيف انه هنا وهذا وجوب وجوب النص لماذا لان الكلام تام موجب تام موجب فزيد واجب نصبي إذا وجوب النصب بالنسبه إلى المستثنى هو هنا في غير فنقول غير واجبة النصب على الاستثناء فنقول قام فعل ماضي القوم فاعل غير مستثنى منصوب وهذا النصب واجب منصوب ونصبه الفتحه الظاهره على آخره قام القوم سوى زيد نقول سوى مستثنى منصوب ونصبه نصبه الفتحه الظاهره عفوا المقدره منع من ظهورها التعذر هذا المثال الاول ما قام القوم او قبل هذا قام القوم غير فرس استثناء منقطع حكم واجب نفسه لأنه إذا كان كلام تاما موجبا وجب نصب المستثنى سواء كان الاستثناء منقطعا أم متصلا واضح هذا إذن فنقول قام القوم غير فرس غير مستثنى منصوب وهذا النصب واجب مستثنى منصوب ونصبه الفتح الظاهر على آخره قام القوم سوى فرس سوى مستثنى منصوب ونصبه الفتح الظاهر على آخره عفوا المقدرة من دورها التعب اذا كان الاستثناء تاما سالبا اي منفيا فنقول ما قام القوم غير زيد وغير زيد ما حكم المستثنى اذا اذا كان كان تاما ناقصا له وجهان نعم له الوجهان ها هو لا يفرق بين الانقطاع والاتصال اليس كذلك اذا كان متصلا إذا اذا كان متصلا يجوز الوجهان مع ترجيح البدليه مع ترجيح البدليه واضح يجوز مع ترجيح البدليه اذا كان الاستثناء تاما ناقصا متصلا ماذا الوجهان مع ترجيح البدليه تقول ما قام القوم الا زيد الا زيدا واضح هذا مستثنى متصل تام ناقص تام بما ان المستثنى ذكر مستثنى منه مذكور واضح تام ناقص لانه منفي متصل لان المستثنى من جنس المستثنى منه ما قام القوم الا زيد ما قام القوم إلا زيد لاحظ ما قام القوم إلا زيد إلا زيد هذا أولا تام لأن المستثنى منه مذكور سالب لأنه منفي متصل لأن المستثنى من جنس المستثنى منه فيجوز فيه الوجه مع ترجيح البدليه أن يكون المستثنى بدلا منه المستثنى منه نفهم هذا طيب طبعا هذا فيه شيء من التفصيل بين المصريين والكوفيين هل هو بدل أو عطف نسق أو نحو هذا واضح يا طيب لأنهم يعتبرون إلا حرف عطف الآن ليس محل وقته هذا الآن إذا كان متصلا يجوز الوجهان يعني يجوز النصب ويجوز الرفع مع ترجيح البدلية ما قام القوم إلا زيد إلا زيدا ما رأيت القوم إلا زيدا إلا زيدا ما مررت بالقوم إلا زيد إلا زيدا هكذا إذا كان منقطعا بمعنى أن هذا ليس من جنسه فرس فرس ليس من القوم فيجوز فيه ماذا؟ الوجهان مع آه ترجيح النصب عند التميميين ووجوب النصب عند الحجازيين يفرق إذا كان منقطعا فوجوب النصب عند الحجازيين وبلغتهم جاء التنزيل اذا كان منفصلا اذا كان منقطعا نعم وجب النصب عند الحجازين وجاز الوجهان عند التميميين مع توضيح النصب على الاستثناء فيقولون اعني الحجازيين ما قام القوم الا فرسا ويقول التميميون ما قام القوم الا فرس الا فرسا ونرجح النصب واضح هذا هذا في اذا كان منفي تاما منفي من ناقص اه منقطع الان عرفنا هذا غير الان نستبدل إلا بغير ما قام القوم غير لاحظوا الان ان الاستثناء تام منفي متصل اذن ماذا يجوز الوجهان مع ترجيح البدليه فنقول ما قام القوم غير زيد غير زيد ما رأيت القوم غير زيد غير زيد النصب على البديه لانه به والنصب على الاستثناء ما مررت بالقوم غير زيد البديه غير زيد الاستثناء النصب على الاستثناء هذا إذا كان متصلا إذا كان مقاطعا ما قام القوم غير فرس عند الحجازين وجوب النصب ما قام القوم غيروا غير غير فرس عند التميمين مع ترجيح النصب على الاستثناء إذا الماضح هذا أما إذا كان هذا الحكم الثاني إذا كان كلام الاستثناء لا ناقصا نعم بمعنى أن المستثنى منه غير مذكور بمعنى انه مفرغ فعلى حسب العوامل غير لها حكم العوامل اذن فنقول ما قام غير زيد ما قام غير زيد على انه فاعل ما رايت غير زيد على انه مفعول به ما مررت بغير زيد على أنه يسمى مجرور بالباء هذا واضح كذلك سوى لا يظهر فيها الاعراب وبالتالي التمثيل بغير بسيوا نفسه ومع مع غيره اذا هذا حكم غير وسوى اذا ما بعدهما دائما يكون مضافا اليه وحكمهما هما انه ان لهما حكم المستثنى على حسب اسلوب الاستثناء اذا كان تاما منفياً تاماً موجباً فوجب النصب إذا كان تاماً منفياً متصلاً فيجوز الوجهان مع ترجيح البدلية إذا كان تاماً منفياً منقطعاً فيجوز الوجهان عند التميميين مع ترجيح النصب على الاستثناء ووجب النصب عند الحجازيين وإذا كان مفرغاً فإنه على حسب العوامل هذا باختصار ما منهم راجعة لما مضى ومنهم ماذا بيان لي أحكام وغير إذا المسألة واضحة هل فيها إشكال ليس فيها إشكال الآن ماذا قال المصنف عن هذا أرني الكتاب إذا مضى الكلام على نعم آه وبخلاء وعدة وحاشا نواصبة أو خواصف نواصبة أو بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأحكام المتعلقة بغير وسوى شرع في ذكر ما يتعلق بخلاء وعدة وحاشا النواصب أو ما يستثنى ما يستثنى بغير إلا عند الاستثناء بإلا وقد مضت أحكامه الأدوات التي يستثنى بها عدا إلا تنقسم إلى ثلاثه أقسام باختصار أسماء تكون جارة لما بعدها للمستثنى وهي سوى وغير وأسماء أو أدوات تدخل فيها الأسماء والحروف إما أن تكون ناصبة لما بعدها وإما أن تكون خافضة لما بعدها وهي ثلاث خلا وعدا وحاشا فهذه أحيانا تجر ما بعدها على أنها حروف جر وأحيانا تنصب ما بعدها على أنها أفعال و القسم الثالث ما ينصب دائما ما بعده طبعا ينصبه ليس على انه مستثنى منه ام مستثنى على أنه مفعول له وهي ما عدا وما خلا وليس ولا يكون فهيا اربعه افعال ما عدا وما خلا وليس ولا يكون وسيأتي الكلام عليها قال و بخلى و عدى و حاشا اي و بخلى و بعدى و بحاشا نواصب و اي هذه الثلاثه تنصب احيانا ما بعدها وتجره تجره احيانا اخرى تنصبه اذا كانت افعالا وتجره تجره اذا كانت حروف جره ف خلا تقول قام القوم خلا زيدا زيد خلا زيدا خلا زيد الآن إما أن تجعلها أفعالا فتنصب فتنصب بها ما بعدها وإما أن تجعلها حروف جر فتجر بها ما بعدها تقول قام القوم خلا زيد فخال هنا حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب زيد اسم مجرور بخلا وجره الكسر الظاهر على آخره والجر والمجرور متعلقان بالفعل قام وقام فعل والقوم فاعل تقول رايت القوم خلا زيد وعد زيد وحاش زيد تقول في إعرابها جميعا خلا عدا حاشا حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب والزيد اسم مجرور بها وجره الكسر الظاهر على اخره والجار والمجرور متعلقان بالفعل رايت ما مررت بالقوم إلا ما مررت بالقوم خلا مررت بالقوم خلا زيد حاشا زيد عدا زيد تقول في اعرابها ما مضى متعلقه بالفعل مرضته هذه يعني انها حروف جر اما اذا جعلتها فعلا فتقول قام القوم خلا زيدا فتقول في اعرابها خلا فعل ماض مبني على الفتح المقدر والفاعل ضمير مستثمر وجوبا تقدره هو زيدا مفعول به منصوب ونصبه فتح الظاهر على اخيه عدا زيدا مثلها حاشا زيدا مثله وهذا هو مراد المصنف نواصب وخوافض اي احيانا ينصب ما بعدها واحيانا اخرى يجر ما بعدها فإذا نصبت كانت أفعالا وإذا خففت أو جررت كما يقال كانت حروف جر ما رأيت القوم خلا زيدا خلا زيد ما قام القوم خلا زيدا خلا زيد واضح ما قام القوم خلا فرسا خلا فرس عدا فرسا عدا فرس حاشا فرسا حاشا فرس واضح If كانت was, what was said? And what عدا ما خلا of the meaning of the word? And it is not, and it لا لا لا لا سوى وغير اسماء والاسماء ليست كالأفعال الاسماء لابد لها من اعراب لابد اما ان تكون فاعلا مفعولا مفعولا مطلق حالا لابد ان تكون واضح اما الفعل لا محل له من الاعراب الاسماء لها محل من الإعراب الافعال ليس لها محل من الإعراب فنقول عدا فعل ماضي مبني على فتح المقدر ليس له محل من الإعراب واضح وهذا الاستثناء لاحظ جيدا الاستثناء بعدا وحاشا هو يعني اسلوب استثناء من الجانب المعنوي وليس من الجانب اللفظي من الجانب المعنوي فقط فنحن نستثني بليس وبلا يكون وبعدا وما عدا وحاشا و... ونحوها من باب المعنى فقط وهو آ... منعوا ما بعدها من الحكم مما قبلها واضح أما الاستثناء المراد به الأسلوب المعروف وهو متعلق بالالفاظ فهو ماذا في إلا في الغلط في إلا ولما كانت غير وسوى لها هذا الحكم أو هي أسماء فاخذت حكم المستثنى بعد بعد إلا أما الأفعال فيصير استثناء بيعني من باب المعنى فقط. فتقول قام القوم عدا زيدا. عدا زيدا هذا المعنى استثناء واضح. قام القوم مست... مستثنين زيدا من من القيام واضح. لكن لا نقول هو مستثنى منه مستثنى من هو ليس مستثنى من من الجانب اللفظي. من جل معين هو ولهذا يدرج النحات هذه الاحكام هنا من باب من باب ذكرها او ذكر الشبيه بالشبيه مفهوم هذا طيب كيف اعطينا مثال لم يذكروا لها لا يذكرونها في المفرد نعم لماذا لا تذكر خلا و وحاش في المفرق لاحظ جيدا المفرق ان لا يذكر المستثنى منه نقول قام عدا زيد قام عدا زيد هنا في المفرق لا بد من لا بد من النفي لا بد من النفي فنقول ما قام عدا زيد ما قام عدا زيد يمكن ان يكون هذا الاسلوب باعتبار هنا فاعل مستتر فاعل مستتر واضح هذا ما قام عدا زيد ما قام غير ما قام عدا زيد عدا عمرو ما قام عدا زيد على ان هناك فاعلا مستثيرا تقديره هو ما قام هو عدا زيد يدل عليه الكلام السابق هذا إذا كان دل عليه كلام سابق أما باعتبار ابتداء الكلام كما تقول ما قام ها إلا زيد فهنا الفاعل مذكور إما أن نقدر هنا فاعلا يدل عليه ما قبله وإما أن يكون هذا هو هذا هو الفعل وهنا لا يصح هذا الكلام إذا لم يسبق بهنا بشيء يدل على الاستيطار هنا لا يصح الكلام ما رأيته عدا زيدا كيف ما رأيته عدا زيدا ما الكلام نفسه في المفعول, في المفعول به وإن كان في المفعول به اهون لأنهم يحذفون المفعول به لدي لأغراض بلاغية أما استتار الفاعل فلا بد أن أن يقدر بد من تقدير الفاعل لكل فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استطر لابد من تقدير ماذا تقدير الفاعل إذا كان ظاهرا فبيعون إذا لم يكن ظاهرا فلابد من الفاعل ولهذا لا يمثلون به في استثناء المفرق في عدا وحاش كذلك قال نعم ما عدا وما خلا آه نعم ما عدا وما خلا لا لم يسمع ما حاش ولهذا لم لم يمثل بها المصنف سمع ما عدا وما خلا ما هذه تمحض كلمة عدا إلى الفعلية وبالتالي يسقط الجانب جانب الخفض الجر يسقط عدا اذا دخلت عليها ماء المصدريه فانها لا تدخل الا على الافعال الحروف المصدريه تدخل على الافعال او ما المصدريه لا نقول حروف المصدريه لان ان من حروف المصدريه تدخل على الاسماء انك ترى الارض اذا فما المصدريه تدخل على الافعال ولا تدخل على الأفعال الجامدة إلا في هذا الباب لأن عدا فعل جامد ليس فيه ماذا ليس فيه في المضارع أو أمر وكذلك خلا ليس فيه المضارع أو أمر فيه الماضي فقط إذن ما إذا دخلت على عدا صار ماذا فعلا ليس حرف جر. إذن ماذا يبقى أنه ينصب ما بعده ينصب ماذا ينصب المستثنى على انه مستثنى على انه مفعول به فنقول قام القوم ما عدا زيدا ما عدا زيدا ما خلا زيدا ما خلا زيدا فنقول ما مصدريه ظرفيه نعم عدا فعل ماض مبني على الفتح المقدر والفاعل مستتر وجوبا فيه تقديره هو زيدا مفعول به منصوب نصب الفتحه الظاهره على اخره قام القوم قام القوم ما عدا الآن ما مصدرية إذن هناك مصدر كيف يعرب هذا المصدر؟ يقول يقول النحات يعرب حالا نعم. قام القوم حال كونهم خالين من زيت او نقول قام القوم خاليا منهم زيت خاليا منهم زيت او قام القوم متجاوزين زيدا او تاركين زيدا اذن في فيقدر على أنه ماذا حال وما المصدريه وما دخلت عليه في تاويل مصدر هو حال إذن هذا في ماذا فيما عدا وما وما نواصب لذا قال نواصب لانه ماذا سقط الخفض قال وبليس ولا يكون ليس ولا يكون ليس طبعا أمرها معروف وكذلك لا يكون، فهما من النواسخ. ترفع الاسم، ترفع كان زيدا، مم. مبتدا، وتنصب الخبر. أن ترفع المبتدا وتنصب الخبر هذه النواسخ كان وعخواته ومنها ليس، لكن لا يكون. فيها معنى الاستثناء وليس فيها معنى الاستثناء طبعا هذا الاستثناء الذي في ليس وهو النفي نفي ما بعدها عما عن حكم ما قبلها في ماذا اصاله اما في لا يكون فبدخول لا على يكون يعني هذا الاستثناء او هذا النفي الذي في ليس ولا يكون يختلف في ليس النفي فيها اصاله نعم أما في لا يكون فبدخول لا النافية وليس بيكون واضح إذن فتقول قام القوم ليس زيدا وقام القوم لا يكون زيدا قام القوم ليس زيدا ليس زيدا كيف نعريبها نقول ليس فعل ماض ناقص مبني على الفتح واسمه مستتر فيه وجوبا تقديره هو وزيدا خبرهما منصوب وعلامه نصبه الفتح على اخره وهنا الستار واجب في ليس لاسمها ولا يكون كذلك تقول لا نافيه يكون فعل المضارع الناقص مبني مرفوع ورفعه الضمه الظاهره على اخره واسمها ضمير مستثمر وجوبا تقدرو هو واضح يعود على ما قبلهم زيدا خبر يكون منصوب ونصب الفتح الظاهر على آخره قام القوم ليس زيدا يجوز في هذه الجملة ليس زيدا ولا يكون زيدا وجهان اما ان تكون لها محل من العرب واما أن لا يكون لها محل من الاعراب تكون استئنافيه ليس لها محل من العرب واما ان يكون لها محل من العرب على انها ها قام القوم خاليا منهم زيد على انها يجوز ان تكون ان تكون حالا واضح حالا من القوم كما مر إذن ليس هي من يذكرها النحاة من دول الاستثناء على أنها تنفي الحكم عن المستثناء مما سبقها واضح؟ كما تقول قام القوم إلا زيدا فهنا نفينا حكم القيام عن زيد قام القوم ليس زيدا نفينا حكم القيام عن عن زيد وإلا فليس من ليست من ماذا؟ ليس ليست من من أفعال الاستثناء ولا من حرف الاستثناء انما يغلب في اسلوب استثناء ماذا الا استعماله ان لاحظ إذن ما قام القوم الا الا زيدا الا زيد و القوم ليس زيدا وما بعد ليس ولا يكون لا من نصبه على أنه خبرها ولهذا قال المصنف رحمه الله قال وبما خلا وما عدا وليس ولا يكون نواصب طيب الآن نظر في ترتيبه لهذه ال الاستثناء قال لا لا لا لا لا هنا نفي حرف نفي نعم لا. لا التي تعمل عمل ليس لا تدخل على الافعال تدخل على ناقراتين نعم رده طيب قال ويستثنى بغير وسوى لماذا بدا بغير وسوى وثنى بخلا وعدا وحاشا وثلث بما خلا وما عدا وليس ولا يكون من يجيب نعم احسن لان غير وسوى اقرب لدبر الاستثناء لان لهما حكم ها حكمه حكم, حكم ماذا حكم مستثنى بعد إذا فيظهر اسلوب باستثناء فيهم طيب ذكر خلا وعدا وحاشا نواصب وخوافض ولم لماذا ذكرهما قبل بما خلا وما عدا وليس ولا يكون هم أليس النصب أقرب يبدأ به من الخفض ها هو ذكرهما ذكر عدا وخلا وحاشا لانهم لانها احرف فيها معنى الحرفيه على على على, على وجه وبالتالي هي اقرب ل لالا في حرفيتها واضح ثم ذكر ما خلا وما عدا وليس يكون وهي افعال والله اعلى واعلم إذن هذا اذا هذا ما ذكر المصنف الاستثناء يبقى إيه؟ في إيه؟ آه. في هذا هذا المحشي او المحقق فانا نحن افضلهم فعالا او فعالا اي لكن هذا لا يستقيم لابن مالك لان بيتا واحدا لا يثبت به بي حكم بيتا واحدا لا يثبت به الحكم هذا اذا كان ممن يحتج به بقوله ايه قال لم يذكر المؤلف ما حاشى بهذا الموضوع ذكرها في النوع الثالث بدون ما وذلك مبني على ما ذهب إليه جماعتم العلماء أن ما لم يثبت عن العرب إدخالها على حاشى قد ذكر ابن مالك أن ما تدخل على حاشا وبالشدل على ذلك بقول الشاعر فأيت الناس ما حشى قريشا فإنا نحن أفضلهم في عالم قال في الشرح هنا فأما الذي يخفض دائما فغير وسوى تقول قام القوم غير زيد وقام القوم سوى زيد بخفض زيد فيهما وتعرب غير نفسها بما يستحقه الاسم الواقع بعد إلا بذلك الكلام فتقول قام القوم غير زيد بنصب غير كما تقول قام القوم إلا زيدا بنصب زيد وتقول ما قام القوم غير زيد وغير زيد بالنصب والرفع كما تقول ما قام القوم إلا زيد وإلا زيد وتقول ما قام القوم غير حمار بالنصب عند الحجازيين وبالنصب أو الرفع عند التميميين وعلى ذلك فقص وهكذا حكم سوى خلافا لسبويه فإنه زعم أنها واجبة النصب على الضرفية دائما سوى سبويه جمهور النحاة على أنها منصوبة على الظرفية الثاني ما ينصب فقط وهو أربعة ليس ولا يكون وما خلا وما عدا تقول قاموا ليس زيدا ولا يكون زيدا وما خلا زيدا أي قاموا لا يكون زيدا وقاموا ما خلا زيدا وقاموا ما عدا زيدا وفي الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السنا والظفر ليس السنا والظفر هذا اي ليس ما أنهر السنا والظفران وقال لبيد الا كل شيء ما خله الله باطل وكل نعيم لا محالته زائل وانتصابه بعد ليس ولا يكون على أنه خبرهما واسمهما مستتر فيهما أي وجوبا وانتصابه بعد ما خلا وما عدا على أنه مفعولهما والفاعل مستتر فيهما الثالث ما يخفض طارقا وينصب أخرى وهو ثلاثة خلا وعدا وحاشا وذلك لأنها تكون حروف جر وأفعال ماضية فإن قدرتها حروفا خفضت بها المستثناء وان قدرتها افعالا نصبته على المفعوليه وقدرت الفاعل مضمرا فيها والله اعلم وشكرا قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثه اياتك اللهم صل نعم قال اياتك نعم سنخطفها ضمرا